Really real.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 أشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها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 ومن يوضع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد فهذه القطبة الخامسة من سلسلة عقيدة السلف الصالح ما في الجنة ونعيمها ونتحدث في هذه القطبة ان شاء الله عن غرفي الجنة وقصورها وخيامها بعد أن تحدثنا بعد أن تحدثنا في آخر خطبة عن أول ما يضحف به أهل الجنة عن تحفة أهل الجنة إذا دخلوها فإذا دخلوا الجنة وأضحفهم الله عز وجل بما تقدم ذكره عمدوا إلى مساكنهم في الجنة وإلى غرفهم التي يعرفونها كما يأتي بيان ذلك كما قال الله عز وجل في صورة الزمر ف حق عليه كلمة العذاب ف تطوق من في النار لكن الذي التقع رغف مبنية من فوق غ الهم غف من فوق غور مبنية تجر من تحت الأهار لكن الذي التخرض لهمغف من فوق غرف مبنية تجر من تحت الأهار عد الله لايق فضله قال ابن القيم في حادي الأرواح فأخبر تعالى أنها غرف فوقها غرف وأنها مبنية بناء حقيقة لألا تتوهم النفوس أن ذلك تمثيل وأنه ليس هناك بناء بل تتصور النفوس غرفا غرفا مبنية كالعلان بعضها فوق بعض حتى كأنك تنظر إليها عيانا ومبنية صفة للغرف أي لهم منازل مرتفعة وفوقها منازل أرفع منها قال تعالى أولئك يجزون الغرفة بما صبروا نعم الغرفة جنس كالجنة نعم كيف كان جزاؤهم على هذه نعم الأقوال المتضمنة للخدوع والذل والاستكامة نعم لله عز وجل الغرفة والتحية والسلام في مقابلة صبرهم على سوء خطاب الجاهلين نعم على سوء خطاب الجاهلين لهم فبدلوا بذلك سلام سلام من الله فبدلوا بذلك سلام الله عز وجل وملائكته, وملائكته عليهم بدلهم الله بمكان يسمعونه في الدنيا ومن الأذى من أهل الباطل بسلام الله عليهم وبسلام ملائكته سبحانه وقد قال الله عز وجل: وما لكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا ذلفا الا من امن وعمل صالحا فاولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات امنون وقال تعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار فيها ومساكن طيبة في جنات عدن هذه المساكن الطيبة وهذه الغرف المبنية مساكن طيبة وغرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنار ومساكن طيبة في جنات عدن وردوان من الله أكبر ذلك هو العظيم وقال تعالى يغفر لكم ذنوبكم ويبثلكم نعم ويبثلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدد فهذه المساكن الطيبة هي مساكن حقيقية ممنية ليست معنوية وليست وهمية بل هي قصور قصور لا يدرك لا يدرك كنهها إلا الله عز وجل يعني لا يتخيلها أحد على هذه الأرض ولا يستطيع أن يصف حصنها لأنه ما اضطل عليها حتى لو اضطلع لا يستطيع أن الله سبحانه ما جعل في الجنة من الدنيا إلى الأسماء يعني هذا يسمى بالقص هذه تسمى بالغرفة على ما رهد عند أهل الدنيا من الأسماء ولكن حقيقة هذا المسكن وحقيقة, وحقيقة هذه الغرفة ما لا يخطر على قلب بشر ما لا يخطر عليه على, على قلب بشر من النعيم نعم وفي الصحيحين بالحديث أبي سعيد القدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم قال إن أهل الجنة ليطرأون الغرف من فوقهم كما يطرأون الكوكب الدرية الغابرة في الأفق هكذا في رواية البخاري وفي رواية مسلم من الأفق في المشرق والمغرب لتفاضل ما بينهما لتفاضل ما بينهما فقالوا يا رسول الله تلك منازل لا يبلغها غيرهم وقال لا لا والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين الله عز وجل يبلغ هذه المنازل العظيمة هذه الغرف المبنية لطرآها أهل الجنة من فوقهم من المشرقي والمغرب يعني كما يا ترى الدنيا الكوكب الذري طيب اي شديد الاضاءه الكوكب الذري الذري اي شديد شو اي شديده الاضاءه اذا رأوه في الافق من المشرق او المغرب انظر كم المسافة وكم البعد والذي بينك وبين هذا الكوكب الكوكب الدري فهكذا ترى غرفة أخيك أو ترى غرفة إخوانك من المؤمنين من الذين هم فوقك في الدرجة كما ترى هذا الكوكب من, إيه من التفاود من في لتفاضل ما بينهم ف كما قال القسطلاني في إرشاد الساري الغابر الكوكب الضرية الكوكب الضرية الغابر أي الباقي في الأطر بعد انتشار بعد انتشار ضوء الفجر وأنما يستنير في ذلك الوقت الكوكب الشديد الإضاءة يعني لا تستطيع, لا تستطيع أن ترى كوكبا مضيئا في ذلك الوقت لوقت الفجر إلا إذا كان شديد الإضاءة مما يجعل ضوءه يعني يغلب قليلا على ضوء الفجر وكما قال الله عز وجل والذين امنوا وعملوا الصالحات لنبوي انهم لنبوي انهم في القراءه المشهوره وفي قراءه اخرى نسوي انهم بالث لنبوي انهم وفي قراءه لنسوي من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين قال ابن جرير رحمه الله اختلفت القراءة اختلف القراء في قراءة ذلك فقراءة عامة قراء المدينة والبصرة وبعض الكوفيين لنبوي أنهم بالباء وقرأت عامة قراء الكوفة بالثاء لنسوي أنهم نعم طيب أو نعم لا لا نسوي أنهم نعم لا الصواب من قول في ذلك عندي انهما قراءتان مشهورتان في قراء الامصار وذلك ان قوله لا نبوي انهم منبواته منزلا اي ان وكذلك لنثوي انهم إنما من اسويت من اسوي مسكنا من إذا أنزلته منزلا من الثواء أي الإقامة وهو المقام فالله عز وجل عباده على حسب مناء الحسب المنزلة لكل واحد غرفاه في الجنة ومساكنه وقد وصف بعض هذه المساكن والمسكن أو المساكن الخاصة لأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها مما يعني يبين لنا شيئا من عظم هذه المساكن وكنا كما قلنا <تصفيق> لا نستفيد من هذا إلا الأسماء مع المعاني بالطبع نؤمن بالمعاني ولكن الكيفية لا تتخيلها لا تتخيلها عقولنا ولا تدركها الأفهام ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله أنه قال أتى جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له يا رسول الله هذه خديجة قد أتتك ومعها إناء فيه إذام أو طعام أو شراب فإذا أتتك فأقرئها السلام من ربها ومني أقرئها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب قال ابن الجوزي في كشف مشكل الصحيحين القصب الدر المجوف والسخب الأصوات المختلطة والجلبة والنصب التعب وفي نفي الصخب والنصب عن هذا البيت وجهانه أما الأول احدهما أن النصب لا بد في كل بيت من تعب لإصلاحه وصخب بين سكانه فأخبر أن قصور الجنة على خلاف ذلك لا صخب فيها ولا نصب أما الثاني أنا لما تعبت في تربية الأولاد ناسب هذا ضمان الراحة وقال النووي وقوله ببيت من قصب قال جمهور العلماء المراد به قصب اللؤلؤ المجوف اللؤلؤ المجوف القصر المنير واخرج عبد الرزاق في مصنفه ومن طريقه أحمد في مصنده وابن حبان في صحيحه والحديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن في الجنة غرقا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها أعدها الله لمن أطعم الطعام وأفشى السلام. وصل بالليل والناس نيام وحسنه الإمام الألباني رحمه الله كما في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان وأخرج البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن في الجنة لخيمة من دؤلؤة مجروفة طولها ستون ميلا للمؤمن فيها أهلون هم عليهم المؤمن لا يرى بعضهم بعضا وكما قال الله عز وجل حور مقصورات في الخيام هؤلاء الذين ينالهم المؤمن من الاهلين وياتي الكلام عن هذا فيما يلي في خطبه اخرى ان شاء الله في مساله الحور العين والاهلين وقال مقيم هذه الخيام غير غير الغرف غير الغرف هذه الخيم او القصور هذه الخيام الخيام بخلاف الغرف والقصور بل يخيام في البساتين وعلى شواطئ الأنهار هذا ما وعد الله عز وجل به المؤمنين الذين صدقوا مع الله عز وجل رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا يثبت الله الذين أمروا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويظل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع ذا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد العبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فقد الله عز وجل أن هذه الغرب والمنازل أي المساكن في الجنة يعرفها المؤمنون إذا دخلوا الجنة يعرفوا كل واحد منزله كما هو الراجح في قول الله عز وجل والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل فلن يضل سيهديهم ويصلح بالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنه الرفها لهم ويدخلهم الجنه عرفها قال ابو جرير يقول ويدخلهم الله جنته عرفها ويقول <تصفيق> عرفها وبيّنها لهم حتى إن الرجل لا يأتي منزله منها <تصفيق> إذا دخلها كما كان يأتي منزله في الدنيا لا يشكر عليه ذلك وأخرج بعد ذلك الإمام بن جليل بسنة حسن المجاهد بن جبر رحمه الله تعالى وقال يهتدي أهلها إلى بيوتهم ومساكنهم وحيث قسم الله لهم لا يخطئون كأنهم سكانها كأنهم سكانها منذ خلقوه لا يستدلون عليه أحدا يعني لا يطلبون من أحد أن يدلهم على مكان بيوتهم في الجن وقد ذكر ابن القيم رحمه الله قولين, قولين آخرين في معنى عرفها لهم فقال وفي قول آخر أنه من العرف من العرف أي الرائحة الطيبة وذا اختياره الزجاج وهي طلبها نعم ومنه طعام مورف اي مطيب القول الثاني انها عرفها لهم من العرف وتتابع انهم اي تابعوا لهم طيباتها وملا نعم لها لكننا من القيم انتصر القول الأول وقال والقول, والقول هو الأول أن سبحانه أعلمها وبينها بما يعلم كل أحد منزله وداره فلا يتعداه إلى غيره وقال هذا قول جمهوري المفسرين وتلخيصوا أقوالهم إحنا ما قاله أبو عبيدة أبو عبيدة من علماء اللغة <تصفيق> عرفها لهم أي بيّنها لهم حتى عرفوها من غير استدلاب ويدل على هذا القول ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي وريرة رضي الله عنه من حديث أبي سعيدا القدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. إذا خلص المؤمنون من النار حويسوا على قنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالما كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة فوالذي نفس فوالذي نفس محمد بيده لا احدهم بمسكنه في الجنه ادل بمنزله كان في الدنيا لا احدهم في الجنه ادل بمسكنه كان في الدنيا يعني يعرف مسكنه في الجنة احسن مما كان يعرف مسكنه في الدنيا أوه. هذا معنى عرفها لهم سبحانه قال ابن بطال في شرحه على البخاري إنما عرفوا منازلهم في الجنة بتكرير عرضها عليهم بالغداة والعشين فقد أخبرنا عليه الصلاة والسلام أن المؤمن إذا كان من أهل الجنة ورد عليه مقعده منها بالغداة والعشي. هذا القبر هذا جاء من حديث ابن غمر رضي في الصحيحين فيقال له هذا نقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة هكذا يعرف المؤمن مسكنه في الجنة فنسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة ويبلغنا هذه المنازل العليا في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة إماه سبحانه سميع رحيم وذود وصلى الله على محمد وعلى آله وصفه بس. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أنه محمد رسول الله أنه على الصلاة حي على الخلاة.